فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أَوْ جاء معه ملك إِنَّمَا أَنْتَ نذير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 يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله. اضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 اسمعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افترى قل إن افتريته فعلي اجرامي وانا بريء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 وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّهُ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَالُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من يَبِنُوا حِئَاءَ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فاصبر إن العاقبة للمتقين إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ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 زادكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بترك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين يقول إلا اعتراك بعض آله تنابسوا قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء من ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن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 أمرنا نجيناه دوم والذين آمنوا معه برحمت منا ونجيناهم من عذاب غليظ.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 ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود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 فأخذكم عذاب قريبا فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا جئنا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 انَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ جداً فلما ذهب عن إبراهيم روع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوه منيبا يا إبراهيم أعلب عن هذا إن هو قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردودا ولما جاءت رسلنا لوطا بِهِمْ وضاق بهم ذر وقال هذا يوم عصيب و قومه يهرعون إليه و قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء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 امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضودا مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 قُم بِدَعِيْدَا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيدا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورودا وأتبعوا في هذه لعنة ويوم بئسا لفد المرفودا ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيدا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 ما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منكوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَهُ وَفَيْنَهُ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 من الصلاة طرف إن نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 إلا مرحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء